وجادلوا بالباطل ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنه أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنون ربنا ووسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا والتباق دعوا سبيك وقيم عذاب الجحيم ربنا وعد جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أو أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهلنا خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله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 في يومهم بارزوا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرُكَ الْكَلاب فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كلاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بحس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أنا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 119. قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هنك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنون كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ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 يدار القرار من عمل سيئة فلا يجازى إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكرناه وهو مؤمن فؤلاءك فؤلاءك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.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 فَسَدَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَعْفَوِضْ أَمْرَهَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نُعْرَضُوا عَلَيْهَا غَدًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النار فيقول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 بالبيانات قالوا بلا قالوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لنصرو سلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم للشاة يوم لا يرفع الظالمين معذرة ولهم اللعنة ولهم سودر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَخْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِعُنِنَا الْبَابِ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 الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله نذ فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فعنا فكون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم درض قرارا والسماء بناء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 قلنن له توانعبدالذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن استملي رب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوا فَمِن قَبْلُ وَلِتُبْلِغُوا أجلاً مسمّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ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 بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جأنم خالدين فيها فبيس مثوى فاصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عذوا مو أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم عليه وما كان لرسولنا أن ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء آمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تاكنون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكمون